وَالآنَ عامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيهَا دِفْؤٌ وَمَنافِعٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أثْقَالَكُمْ إلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُ بَالِغِهِ إلَّا بِشِقِّ الْأَرْفُوسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرج منه حيّة تلبسونها وترفلك مواخر فيه وترفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 Allah là Gafurul Rahim. Wallahu Ya'lamu mana terserun, mana tualul. Waladzina yaduul min duniillahi, la yahulqun shayau, wahum yahulqun. Amwatul gair wa hiayu, wa ma yashurun ayan إلاهكم إله واحد فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ كِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُغُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِلَلَهُمْ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 فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيسَمَثُوَ الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا ذَلَّ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا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 وَقَالَ الَّذِينَ orang لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا sama dengan مِنْ yang telah kuberikan kepadamu. Sesungguh Allah berfirman kepada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 وقال الله لا تتخذوا إلهاينثنين إنما هو إله واحد فأي يفرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدليل واصبا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِنْ عَمَّةٍ فَمِنَ اللَّهِ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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف الانس ن توم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون ت الله لقد ارسلنا الى امم من من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم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 Fi shifa'ul nas. Innafi dzalik laa ayat al qomiyya tafkru. Wallahu khalakum, thumma yatuffakum. Wamil kum ayu ruddu ila arzul alamulilka ila yaglam baghd almin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 من أوفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ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 والله جعل لكم من بيوتكم سكن وجعل لكم من جلود الأنعام بيوت تستخفونها يوم ضعلكم تستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها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 ويوم نبعث من كل أمة شهدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولاهم يستعبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولاهم يوضرون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 إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم يفسد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ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 يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية وكانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها